أَوَلم يَسِيروا فِي الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عَاقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم كَانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً كَانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَأَثاروا الأَرضَ وَعَمَرُوها أَكثَرَ مِمّا عَمَرُوها وَجاءَت هُم رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ فَمَا كانَ اللَّهُ ليَظلمَهُم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 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحماً